The same part of the اینجا Okay. هيصح حالك يا النادي لما بلغ أشده ولقد. la qada love love you وقال اهو اكبر عايز تاريخ عم يطاق اصلا مبر يا الله ده لا وقال <تصفيق> لي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 ده بيطلع نالي عايز بحالك ما Yeah, قال كان الحاج الهاله اللي <تصفيق> ما النبي اللي قال رب استبدل احب الي ايوه كده عم قال <تصفيق> يا in my you mm -hmm.